الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور نفسك ربنا يحبك أكيد, أكيد نفسك ربنا يحبك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن يحب الله ورسوله فلينظر أو فليقرأ في انت كبرت في السن انت خلاص رحت عليك بعد ما شاب قدوك كتاب والكلام اللي احنا بنسمعه ده لكن من الإيجابية ان انا اتخذ خطوات فعلية الى حفظ القرآن الكريم خايف وفتن ومشاكل في حياتك نفسك ربنا يحفظك وتبقى في معية الرحمن ان ربنا يحفظك ويحميك ويسترك ويجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن عارف الحديث الجميل قوي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهل القرآن يحبهم أهل, اهل الله وخاصته يبقى اللي حيبقوا من اهل الله دول حيبقوا عاملين ازاي اكيد ربنا يحفظهم وينصرهم ويحميهم ويجنبهم الفتن فلو انت عايز توصل للدرجة العالية الجميلة قوي دي يبقى عليك بالقرآن اما تستحي عن طرف الله عز وجل وانت تحمل, تحمل في هويتك وفي بطاقتك مسلم ولا تحمل شيء من القرآن وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لو عايز تنال العز والرفعة وتنال الشرف اللي ما بعض شرف فعليك بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول <تصفيق> الله يرفع بهذا القرآن بهذا <تصفيق> الكتاب أقواما ويضع به أقارير الحديث في صحيح مسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولم تضلوا بعدهم أما تستحي أن تطلق الله عز وجل وأنت تحمل في هوياتك وفي بطاقتك مسلم ولا تحمل شيئا من اكتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القربي وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب قدمت لكم هذه الماكلة أن ينتدى أحلى حياتي www.goodwayinlife.com